وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرة الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصدة للطاغين ما أبا لا بثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا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 فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وَكَوَاعِبَةٍ أَتْرَابَةٌ وَكَأَسٍ دِهَاقٌ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَ وَلَا كِذَابَ جَزَاءً مِن رَب بِكَ عَطَاءً حِسَاباً رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَانِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَاباً يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ لَا يَتَكَلَّمُونَ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ